وكامل الحياة لا يحتاج إلى نوم وكامل القيومية ولهذا قال لكمال حياته وقيوميته استمع لكمال حياته وكمال قيوميته لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء والله تعالى قائم على كل شيء قال الله تعالى أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبْهِ كَمَنْ لَا أَمْلِكُ شَيْئًا يعني المعادل محذوح التقليل كَمَنْ لَا أَمْلِكُ شَيْئًا ولهذا قال بعدها وَجَعَلُوا اللَّهِ شُرَكَاءً طيب الله عز وجل قائم على كل شيء لا يمكن يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا وإذا كان كذلك هل يليق أن ينام اجيب لا اذونام نفات القدره الكيونيه فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تاخذه سنه ولا نوم طيب هنا يا اخواننا بعد نمشي قال ونؤمن بانه لا ينم احدا لكمال عدله نؤمن بانه لا يظلم احدا لكمال عدله والظلم هو النقص والعدوان الظلم يدور على هذين الأمرين إما نقص واجب وإما عدوان يعني إما أن توفي من يطلبك مئة ثمانين تقول خلاص ما عند غير هذا هذا يسمى نقص وإما أن تعتذي على آخر وتأخذ من ماله فهذا عدوان وكلاهما كلاهما ظلم وأصل الظلم في اللغة النقص قال الله تعالى كلتا الجنة إني آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص طيب الله عز وجل لا يظلم يعني لا يمكن أن يحمل أحدا إثم ما لم يعمله وهذا أي شيء عدوان ولا يمكن أن ينقص تواب أحد لعمل عملا أمله هذا نقص لا يمكن هذا قال الله تعالى: "ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف وذلا ولا هم" أي لا يخاف ظلم من زياده السيئات ولا هم من نقص حسناته فلكمال عدل الله لا يضل طيب لماذا قلنا لكمال عدله لان انتفاء الظلم قد يكون لعجز لعجز الظالم او لعجز من اراد اجلله كذلك ذلك يعني يمكن لا يظلم لأنه عاجز ما يقدر يتمنى أن تكون أبواب الناس مفتوحة بالليل يسرقها لكن ما يقدر الأبواب مغلقة هذا نقول ما هو فلان ما شاء الله البارح كل الليل ما, ما سرق يجل إيش لعجز هل هذا كمان ما هو كمان طيب قد ينفى الظلم عن الشيخ لأنه غير قابل لله أصلا غير قابل مسئ بان تقول ايش الجدار لا يظلم الجدار لا يظلم. هل اذا قلت لنا جدارنا جدار جدار حبيب نعم رقيق بالناس يستغلون به ولا يظلمون ايش تقول بهذا؟ يمجح يمجح ما في هذا ينجحون من هذا الجدار مو مثل لانه غير قابل لان يتصف بالظلم فهل كون الله لا يظلم أحداً لأنه غير قابل يعني ليس ممن يظللنا طيب إذن لأي لا شيء لكمال عدله لا لعدسه عن الظلم لأنه قادر ولا لكونه لا يقبل اقتصابه بالظلم يعني هو يستطيع أن يتصر بذلك وحشاه من هذا عز وجل ولهذا جاء الحليظ القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه حرمت الظلم ولو كان لا يقدر يظلم لا ما تمدح بهذا الزوجل ويتمدح يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليه بانه حرم الظلم على نفسه ولو كان غير قادر ما ما كان مدح طيب اذا لا يظلم ايش لازم تقول له كمال عدل طيب فولؤمن بانه ليس بغافل عن اعمال عباده ليس بغافل لكمالي رقابتي وإحاطتي أين الآية الآية في قوله لا يظلم ربك أحداً يعني ليت أن يأتيت بها الدليل ولا يظلم ربك أحداً ولا يظلم ربك أحداً أيضاً ليس بغافل الدليل وما الله بغافل أم ما تعمل وسبحان من له الكمال ولكن يجب أن نذكر الدليل على نفي الظلم وعلى نفي الغفله لماذا لا يغفل لكمال رقابته واحاطته ما يغفل عن شيء كل شيء يعلمه جل وعلا في وقته في حينه ونؤمن بانه لا يوجد شيء في السماوات ولا في الارض لكمال علمه وقدرته لا يوجد شيء في السماوات ولا في الارض لانه غير قابل للوصف بالعجز تجب يا رب لا فالجدار مثلا يقول لا يعجز لكن لأنه عز وجل كامل القدرة وكامل القوة واقرأ قول الله تعالى وليسني أتيت بها أيضا وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا شو لما قال ما كان الله ليعجزه ألا إنه كان عليما قديرا فلعلمه لا يعجز ولقدرته لا يعجز لان العاجز عنه تحصيل الشيء اما لجهله باسباب حصوله واما لعجزه عن عن ايجاده ولا لا لو قال لك واحد اسناني مسجل انت مسجل انت ما تعرف تقدر لماذا لا انك جاهل ما انت عاجز انت قوي تس... تستطيع انت ان انت تكسر الحديد مثلا لكنك شاهد هل يمكن تصنع مسجلا طيب عندك ان تماما اصطناع وبالتالي كيف تصنع لكنك عشل يمكن ان تنتوج لماذا للحدث ولهذا قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض لماذا انه كان عليما قدير وقال عز وجل انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون في كن كلمه واحده فيكون في انظر يا اذهاني الى الخلائق كم عددهم منذ خلقهم الله الا انت الى ان تقوم الساعه نعم لا احد يتصور العدد فضل عن احصائه ومع ذلك يقول هذا وجل ان كانت الا صيحه واحده فاذاهم جميع الذين محضرون كلهم محضرون بصيحه واحده فان ما هي زاجره واحده ايش فاذاهم اذا فجائيه يدل على فوريه الحصول فاذاهم بالساهر على وجه الارض هذا قوه عظيمه قدره عظيمه كان القدير على كل شيء اذا ليس يعجزه شيء لكمال قدرته لانه اذا اراد شيئا قال له كن فيكون ونؤمن بانه لا يلحق موت اعب ولا احياء يعني فيما يخلق مهما عظم ودليل ذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام في سته ايام وما مسنا من لهو الجمله ده يختع علينا جميعا انه مؤكده بذلك والقسم مذي عليه بالله طيب خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسها من لهوب اي من تعب او هيئه لكمال ايش لكمال القدره والقوه لا يمسه انسان من لهوب لانه كامل القوه والقدر طيب هذه الايات والكلام كله في الصفات ايش المنفيه وعلم ان الصفات المنفيه يراد بها شيئين الشيء الاول نفي تلك الصفه المعينه وهذا واضح لا تاخذه السنه والنوم واضح ان ان السنه والنوم منفي عن من الله الشيء الثاني مما يراد بالصفه المنفيه ثبوت كمال ضد ثبوت كمال الضد ولهذا تقول لا يظلم ربك احدا وسط ضد العدل العادل اذا لا يظلم ربك احدا لانه كامل العدل لانه كامل العدل وهذا لا بقيه الصفات بقيه الصفات المنفيه يراقب بها شيئين الاول انتفاء الصفه المنفيه والثاني ثبوت او اشيته بقول اثبات كما يقال ثبوت الكمال بقدر وان شكل الاتباع لكل واحد فهمتم الان اذا ليس في صفات الله نفي محض ليس في كتاب الله في صفات الله نفي محض اطلاقا يقول الشيخ اسام رحمه الله لان النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فاضلا عن ان يكون مدحا وكمالا تعليل جيد العدم على اسمه عدم أعيد التعليم مرة ثانية ولا فأنتموه نعم لأن النافي المحظ عدم المحظ والعدم المحظ ليس بشيء لأنه عدم وما ليس بشيء فليس كمالا نعم فليس بشيء فضلاً عن أن نكون مدحاً وكمالاً وهذا التعليم واضح جيد إذن كل صفات المنفية ويقوم فانه يراد بها شيئان الاول نافيه تلك الصفه المعينه هنا فيا والثاني اثبات كمال ضدها طيب وانت الوقت من هسه ليس لا فايلش من هسه ها انا اقول شيء لانه هو ليس بقادر ان اعمال عباده تعالى ولا يتبرك تعالى ولا يرضى ربك تعالى حاجه انا اقول شيء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أعلم أن أرسوا لهم أعلم أنه أعلم أنه أنه عندك نصفة كل الله بغافل أما تعمل أين أنت عندما تردق أن تجلل وإجعال وإنه لا هذا هذا الصفات الممتية هذا تمثيل للصفات الممتية ما هو دين لغافل وما ربك بغافل ما يستدل على أقول و... إن الله نؤمن بأنه سعال لسه بغافل عما يحمل العباد لا يمكن ان نستدل عليه بقوله ولازم افتاح هذه استدل بها على كمال العدل على كمال العدل نعم قلنا الرساله قلنا هو بغاوت رب صفه خبريه انا قلنا صفه ذاتيه وسببنا وصف ذاتي هي صفه ذاتيه خبريه بناءً على أن الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها ومعنوم أنه عز وجل لا ينفك عن وصفه بأنه له وجه خبرية بمأنى أن مستندها الخبر المحق الخبر المحق لا،, لا ندركها بالعقل لكن كون الله عليماً سميعاً بصيراً ندركها بالعقول نعم كون نمك عن وصفات عدد أول الثلاثة ماذا؟ نعم بل يمكن. يمكن لكن التفصيل في هذا المقام أحسن تفصيل أحسن لا يترهم متوهم أن الكمال في المخلوق يمكن أن نكون كمالا من الخالق ونحن نعلم أن في صفات المخلوق ما هو مذموم وهو, وهو في صفات الخالق سناء وتمجيد فالمتكبر صفة ذنب بالنسبة للمخلوق وبالنسبه للخالق صفته كمال وملك نعم ايش معنى فورد الصوره هذه نعم وضع الشيء في غير موضعه نعم وصرف بنه الغير في غيره نعم اولا وضع الشيء في الموضع غير صحيح مو بهذا القدر هذا, هذا السفح لان هذا مقابل الحكمه والحكمه هو وضع الشيء في موضعه والسفه وضعه في غير موضعه فانت الان لو مثلا وضعت الابريق في محل اخر غير مكان الابريق فيه ظلم هذا وقد وضعته في غير موضعه فهمت لو انك اعطيت خمسه سن اجاع ما هو محل الاكرام فاكرمته هل هذا ظلم ليس بظلم إلا إذا اقترى أن تهين الآخر الذي هو الحق منه يذكر أنه أن أحد أن هل نقول الآن ظلمنا هذا الرجل لأن نزلناه فوق منزلته الطالب لا على كل حال القول بأن ظلم وضع الشيء في غلم وضع فالصحيح أما أن تأخذ للإنسان بغير الحق فهذا صحيح لكن وداخل بقول انه ادوار لان قلنا في تعريف الظلم هو نقص وادوار نعم التنجيم ان يقول التنجيم ان يقول بقلبه او بسان صفات رباع كصفات المخلوقين التكثير يقول ان فرضيه او مستلزمه هي توفر صفات تتعلق بهذا و ولو كني قد بيضت قد بيض الله على نفسه او نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عشان ذلك الذنب يتضمن كذا ذنب كبير وما اسكت عن ما سكت الله عنه ورسوله ولرا ان السير على هذا الطريق على هذا الطريق فرض كافر يذم وذلك لان ما اثبته الله لنفسه او نفاها عنه او نفاها نفاه عنه سبحانه وخبره وما خبر اكثر الله به عن نفسه وهو تعالى اعلم براس واصغر قيلا واحسن حديثا والحجاب ذلك تكون بعلمه وما اثبته له رسوله او نفاه عنه فما خبر اقطر عنه واعلم الناس بربه واصف الخلق واصف الخلق واصف الخلق واصف واستغهم استغهم واصف الخلق واستغهم وافصحنا في كلامه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبريان فلا عبره في ردي او تردد في وجودي ترد فلا عبره في ردي او تردد في وجودي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان سبحته لا تعالى ثبوكيه ومنفيه وان المنفيه تتضمن شيئين اولا انتفاء تلك الصفه والثاني نفي الوجود كما نجدها وانه ليس بسبه اثبات الله نفي محض لان النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن ان يكون كمال هذا قاعده مهمه كذلك نؤمن بثبوت ما اثبته ونؤمن بثبوت كل ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات فكل ما اثبته الله لنفسه وجب علينا الايمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نؤمن به على الوجه الذي أراد الله ورسوله لا نبدل ولا نحرف ولا نغير لكن نبرأ أو نتبرأ نتبرأ من نحضرين عظيمين التمثيل والتكهيف التمثيل والتكهيف بأن يقول بقلبه او لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين هذا التمثيل نحن نتبرأ من هذا نتبرأ من هذا تصديقا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وامتثالا لقوله تعالى فلا تضربوا لله الامثالا واجتنابا لقياس الخالق بالمخلوق فهذه ثلاثه ادله اولا نتبرأ من التمثيل تصديقا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وامتثالا لقوله فلا تضربوا لله امثالا وايش اتباع للعقل في امتناع قياس الخالق بالمخلوق فهذه ادله نفي التمثيل ولهذا نقول التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للامر ومجانبه للعقل تكتب للخبر في قوله يا سعد طيب عسان للآمر الأخ أي في قوله لا تؤذب الله لأمثال والثالث مجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا وكذلك ايضا التكييف بان نقول الانسان بقلبه او لسانه كيفيه صراات الله لا كذا وكذا طيب بان نقول بقلبه ما مررنا مرتين ما هو قول قلب قول القلب اعتقاد اما قول اللسان اللسان ظاهر التكييف ايضا نتبرأ منه بان نقول بقلوبنا او لساناتنا ان كيفيه صفات الله كذا وكذا دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلم فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعرف لأن الله أخبر عن الصفة ولم يخبر عن كيفيةها ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهني إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل فقل له فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل جواب سديق طيب دليل آخر لتحريم التكييف أول الله تعالى ولا تقفو ما ليس لك به عنه لا تقفو ما ليس لك به أي لا تتبع شيئا لا تعلمه والمكيث اتبع ما لا يعلم قطعا لأن من أين من أين يتريه أن كيفية صفات الله كذا وكذا أن كيفية استواء كذا كيفية نزول السماء كذا وكيفية وجهه كذا من أين ذلك؟ فصادق تكييف منتنع أيضا بدليلين؟ بدليل أول قوله تعالى وأن تقول الله ما لا تعلمه ثاني وراء تقفو ما ليس لك بيبعه فإن قال قائل ما الفرط بين التكييف والتمثيل؟ قلنا التمثيل ان يذكر الصفه او ان يذكر كيفيه الصفه مقيده بمماثل فيقول يد الله مثل الانسان فمن مثل فقد كيف اما التكييف فان يذكر كيفيه لا لا تقيده بما في مماثل بل يكيف كيفيه تصورها في عقله ثم قال كيفيتها كذا وكذا وعلى هذا فكل ممثل وكل مكيف وليس كل مكيف ممثل تمام المكيف قد يذكر كيفية ما له نظير الممثل ذكر كيفية له نظير ولهذا نقول كل مكيف ممثل لا نعم نقول كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل طيب أيهما أعظم التمثيل والتكيف التمثيل اعظم التمثيل اعظم لانه لانه تكليب للخبر وعساني للامر طال ونؤمن ب... ونؤمن بانتهاء كل ما نفاه الله عن نفسه او نفاه عنه ورسوله وان ذلك ونؤمن ايضا بان ذلك النفي يتضمن اثباتا لكمال الذات ايضا ما نفاه الله عن نفسه نؤمن بانه منتفن عن الله يجب علينا لان الله اخبر بانه منتن عن فيجب علينا الايمان بذلك لكن نزيد على هذا ايش اثبات كمال الوجود لاننا نؤمن بانه لا يوجد نفي محض في صفات الله اذ ان النفي المحض ايش عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فضلا عنه ان يكون كاملا والله سبحانه وتعالى انما نفى ما ينفي اثباته ليبين كماله ليس لان لان ينفي ذلك فقط طيب ونسكت عن ما سكت الله عنه ورسوله وهذا هو العقد وهو الشرع وهو الادب مع الله ما اثبته الله اثبتناه ما نفاه نفيناه ما سكت عنه سكتنا هذا هو العقد وهو مقتضى الشرع ايضا وعلى هذا فإذا قال قائل ما تقول في الجسم ما تقول في الجهة ما تقول في الحيث ما تقول في الحد الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا بنفيه إلى نهد السباة عن الله مثل يقول لك إذا أثبتت أن الله أن الله يحقق في الحقيقية فقد جسمت جعلت لله جسمه اتقول ان الله جسم قل كذا ماذا تقول اقول ان الله تعالى لم لم يصف نفسه بانه جسم ولا بانه غير جسم فما موقفنا عقلا ونظرا قالنا عقلا ونظرا السكوت يقول لا, لا ما, ما نقول ان الله جسم ولا ليس بجسم لكن نؤمن بان له حقيقه والصواء والصواء حقيقيه أما جسم قال جسم ما نخل قال لابد وألح أقول لهم أما لفظ الجسم فلا أثبته ولا أن فيه مهما قلت أما معنى فإن أردت بالجسم الجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشفى ذلك فالله تعالى منزهن عنه لا يشكر وإن أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويكتسب الصفات اللائقه به فان اقول بهذا المعنى وعلينا نقول اللفظ ما ما طبقنا منه لا لا نثبت ولا ننفي المعنى ايش نستفصل نقول ان اردت بالجسم ما يفهم من اجسام مخلوقيه من اجسام مكونه من اعضاء ولحم ودم وعظم وعصب وما شابه ذلك فهذا من تنعذر Bueno testimony al shay' al qaim bi nafsi al mutasir bi ma yaliq bih fa hada haqq wa nisbatu li Allah wa wa la 'ala nabi wa li hada yusmi ahl al ta'til ahl al asna al jama'ah yusammunah mujassama wa mumassala wa hashawiyya wa nawat al hashawiyya esh maana min al hashw يعني ما هم ذاك الناس نوابت تعرفون النوابت التي تكون على جلال الزرق نعم نوابت ما في اخي على الاطراف نحن نقول صفونا بما تريدون ان اخوانكم وصفوا الرسل بانهم مجانين شعراء كذلك جاءه الذين من قبلهم الرسول الا قالوا شاعر او مجنون ساهر او مجنون ساهر يعني ساهر الا قالوا ساهر او مجنون انتم تشوفونه بما تريدون نعم يقول نكمل ونرى ونرى ان السير على هذا الطريق فرض لا بد منه هذا حكم السير على منهج السلف نرى انه فرض لا بد منه لا بد ان يسير الانسان على هذه القاعده وهي الف استات مناسبه لنفسه ب نافع ما نفاه الله عن نفسه مع اعتاق اعتقاته وبالضد ج السكوت عما سكت الله عنه وذلك لان ما اثبته الله لنفسه او نفاه عنها فهو خبر اخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه اعلم بنفسه واصدق قيلا واحسن حديثا والعباد لا يخلقون به علما واذا كان كذلك وجب توقيع الامر إلى الله وتصديق خبري فيما أخبر وما أثفته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عن رب أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه وأبسح الخلق وأنصح الخلق وأستقوم وأبسحه وهذا أمر لا جد الهبي من أعلم الناس بالله الرسول عليه الصلاة والسلام من أنصحه للخلق الرسول من أستقهم الرسول من أفصحهم الرسول ففي كلام الله ورسوله كمال العلم وكما والصدق والبيان فلا عذر في رده أو التردد في قبوله وهذه قاعدة مهمة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتبعين للآثار والأخبار الصحيحة نعم نسأل الله عنه نسأل الله عنها محصوره فاذا كان لا الجواب نعم رقم ب فلان من المحصوره كل صفه بالنسبه للؤيه نفسها نسكت عنها نعم ولده واستعمل بعض اهل العلم التخثير والتشبيه نعم اقرب للصوره لا الصوره التمثيل الصواب ان نقول بلا تمثيل لا بلا تشبيه اي لجوءه للوجه الاول ان التمثيل هو لغه القران ليس كمثله لا كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله امثالا والمحافظه على لفظ النص اولى من الاتيان بلفن جديد ثانيا انه أن, ان ان من قال بلا تشبيه ان اراد مطلقه التشبيه فقد خطا وان اراد التشبيه من كل وجه فلقن فهميت كل لغه غير العربيه عربي. معذرتكم لا يفهم. ما فهم ان اراد مطلق التشبيه فهذا خطا وان اراد التشبيه المطلق من كل وجه فهذا لغو عرفت النقطه الان اي طيب المعنى ان اراد مطلق التشبيه ان الله تعالى لا يشابه الخلق باي شيء هذا غلط ين لا يضم الاشتراك في اصل المعنى فما العلم العلم الخالق له علم والمخلوق له علم فقد اشترك في اصل المعنى فهذا نوع تشابه القدره كذلك السمع البصر هنا اشتراك في اصل المعنى وهذا الشيء في اصل معنا نحن من المشابه فلا صفه ان نقول ان بلا تشبيه على وجه الاطلاق وان اراد التشبيه المطلق قال من غير ان يشبهه مطلقا فهذا له لانه ما من احد يقول ان الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسوى ما حق ابدا حتى الذين قالوا بتعدد الالهه لا يقول انها متساويه لان ناسا تقتسم قسم قال بتوحد الالهه وقسم قال بتعددها وقسم نفىها مطلقا ممن نفىها مطلقا فرعون يا ايها الملأ ما علمتم من الاله غيره وهو كاذب فيما قال لان موسى قال له وهو يجادل لقد علمت ما انزل هؤلاء ان رب السماوات ورب الارض بصائر مش قال فرعون قال ما علمت ولا سكت سكت اقراره والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقن فانصروه لكن في من يقر بان هناك خالقا المجوس الثانويه قالوا ان للعالم خالقي نور ومور ف فالخيد صادق معنى النور والش صادق انا قلت ومع ذلك لم يقولوا بتساويهم قالوا ان النور خير من الظلمه لان نور وجود اضاءه بقدر ظلمه هذا والوجود خير من العدم وقالوا ايضا ان النور خير من الظلمه في اثاره ومخلوقاته لانه يخلق ايش الخير والظلمه تخلق الشر قالوا ايضا ان النور قديم ولهم في الظلمه قولان هل هي حادثه او اولد حادثه فلم يقل يغوش غسلم لم يقل احد باثبات خالقين متكافئين وعلى هذا فاذا قلت بلا تشبيه وارادت بذلك المشابهه المطلقه فهذا لغو من القول لانه لم يقل به احد ثالثا اذا possibilities تشبيه بلا تشبيه فان من الناس من يرى ان اثبات الصفات ايش تشبيه وعلى هذا فاذا قلت بلا تشبيه صار المعنى بلا اثبات صفات لكن نقول بلا تمثيل صار ما في احتمال فلهذا صار قد التعبير بنفي التمديل او الوجوه الثلاثه اللي ذكرناها نعم لا ما يصبح ما يصبح يعني ربما تتصور أنت في ذهنك تتصور كيفية معينة ما لها نظيفة فلا يكون هذا التنتيب أرأيت الآن لو تتصورت شيء له يد يد في كل يد مئة أصبر في كل أصبر مئة ألف ظفر نعم في كل ظفر مئة ألف لون تتصور هذا المسور لا لا مزيد فالت تصور الذهني ما له حد حتى الانسان ربما يتصور التضاد بين المتناقض بين المتناقض انت يقول بعض طلاب العلم اذا طرحت مساله متعلقه بالعقيده والاسماء والصفات يعمل الى الاستدلال بالادله العقليه ويترك النصوص فإذا قيل له في ذلك قال إن أهل الباطل لا يقتنعون بالنصوص مع العلم بأن المجلس لا يكون فيه إلا طلاب العلم فما قولك في هذا يا شيخ؟ قولي في هذا أن ما يتعلق بالأسماء والاستفات من أمور الغيب وأمور الغيب تعتمد على الخبر المحف ولا يمكن في خول العقل على وجه التفصيل في باب الاسماء والصفات لان الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس في خلقه وعلى هذا فان العقل يدرك اجراك عاما بان الرب لا بد ان يكون موصوفا بصفات الكمال هذا على سبيل العموم ولهذا نستدل احيانا على اثبوت الصفه لله بالسمع والعقل هنا قول دليلهم ان السمك امن العقل من الشركاء ومن العقل كذا لكن تفاصيل ذلك لا يمكن ادراكه بالعقل ولهذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الاسماء والصفات حتى يؤدي به الخطا الى تحريف الكتاب والسنه من اجل ما يدعي انه عقل ولكنه في الحقيقه عاقل عقل, عقل هل فهمتم <تصفيق> عقل عقل وليس عقله يعني انه يعقل العقل عما ينبغي ان يكون عليه <تصفيق> فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى بعقلك القاصر وهل هذا الا عقل للعقل الرشيد وهل هذا ضل من ضل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل الادراكي لكنهم كما قال عنه شيخنا اسامه بن تيميه رحمه الله اوتوا فهوما ولم يؤتوا علما واوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء صلى الله عليه فماذا اذا قال قائل القدره صبت كما يعلم ذلك بالعقل يعلم بذلك بالعقل يعلم ذلك بالعقل فنثبت لا صفه القدره لكن اين نحن من ادله كثيره جاء على اثبات القدره ناتي اولا بالدليل السمعي ثم ناتي بالدليل العقلي والدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي واشهد له بصحته نعم سكر هذه خير جواد سعد وسلم و صل الله عليه وسلم إذا قلت أولاً والصلاة والسلام، لا تقول لهم أفضل صلى الله عليه وسلم. نعم. الله حضر الله تعالى، نعم صلاة الله تعالى تفصيلاً أو بإجمالاً، إشتاةً أو نبياً، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وصنة وقيمنا، وعلى ما صار عليه الصلاة والأمة وأذنة البدن، من بعدهم السابقين، ونرى وجود اشراق لسوس الكتاب المقدس في ذلك على ظاهرها وحبلها على حقيقتها الباطنه بالله عز وجل ونتبورو من طريق المحدثين بها الذين صروا بها في باب صرفوا الذين صرفوا بعض اذا باي اراد بعض بها ورسول من طريق معظمنا الذين عظموها من مضمونها الذي اراده الله ورسوله من طنيت انقاري رقيها لكي رحمها عرض تنفيه او تتلفوا لمجردها التكفير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باسان الى يوم الدين العقيده من طوى عليه القلب من اعتقاد وسبق لنا تفسير ذلك وبيان ان العقيده تكون حقا وتكون باطلا فما وفق اكتاب والصنة فهو حق وما خالف اكتاب والصنة فهو باطل وكذلك أيضا في غير ذلك العقيدة الموافقة للواقع حق والمخالفة باطل فلو اعتقدت أن فلانا قدم البلد أمس وقد قدم في عقيدتي يش حق ولو اعتقدت انه قدم البلد امس ولكنه لم يقدم فعقيدتي باطل لان العقيده منطوعه عليه الحق فان وافقت حق وان خالف فباطل كل ما سبق و نأسف ان بعض اقائلم يدركوه لكن يمكن ان يدركوه من الاشبه والمراجعه مع زملائهم الذين ادركوه كل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلاً أو إجمالاً إثباتاً أو نبياً فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون تفصيلاً أو إجمالاً مثال التفصيل ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر ما ذكر الله كلها اجتملت على أسماء إيش؟ تفصيليه مفصله فيها الصفات وما ذكر اجمالا مثل قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى هنا اشمل لم يعد اسما واسما واسما بل قال ولله الاسماء الحسنى وكالك في الصفات منها ما يذكر اجمالا مثل قول الله تعالى ولله المثل الاعلى اي الوصف الاكمل ومنها ما يذكر تفصيلا فكل ذلك الذي ذكرناه على كتاب ربنا وسنه نبينا معتمدين لانهما اصل الادله فلا دليل اقوى من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكل دليل سواهما ان بني عليهما فهو حق وهو منهما وان خالفهما فهو باطل وعلى هذا يتبين لنا بطلان مذهب الاشاعره والمعتزله والجهنيه لانه مبني على العقل الذي يدعي انه عقل وهو في الحقيقه ضلال وليس بعقل لكنهم يرون انه عقل وانهم انما يثبتون الله ما دل عليه العقل وما لا يجن عليه العقل فهو عندهم منتفن عن الله ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنه رسول اذا ما هو اصل تلقي للعقيده الكتاب والسنه ولهذا قال على كتاب ربنا وسنه نبينا معتمدون لا نعبد على سواه مما يذكر انه عقل عرفتم طيب فاذا قال قائل العقل يدل على ان الرب لا يحزن لكمال سلطانه وقدرته فانفي عنه الحزن ماذا نقول حق لا غير حق. حق دل عليه كتاب السنه حق دل عليه كتاب السنه يقوله ولله المثل الاعلى والحزن نقص فينافي مدلول هذه الايه فنقول لا تفرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره فإننا نقول لكم إن النص أنكره أيضا لأننا إذا قرأنا والله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لازم أن لا يحزن إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا طيب إذا قالوا نحن لا نثبت الغضب إلا لأن العقل ينكره ماذا نقول؟ نقول هذا مردود. اولا لان العقل يقتضيه. فان الغضب عند وجود سببه كمال. الغضب عند وجود سببه كمال. فالعقل يقتضي. ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده.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 و500 و1000